بسم الله الرحمن الرحيم كلنا اليوم فداه رسول الله يسب جهاراً نهاراً لا يمه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبضى قلوبي يبلغوا الكمنا صداه أين صدقنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ استأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتاء ما عاد في العيش خير إن الجمتنا البهائم, إن ألجمتنا البهائم فدا لرسول الله نفسي فدا لأنفاسي أبي وأمي وأمي العالمين في ذاك عرضي وأعراض الأحبة والتقاتي ويا علم الهدى يخديك عمي وما لي يا نبي المكرماتي فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاة قطع الله ألسنتهم وشل أيديهم وأخزاهم جلت يمين صورا من فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مفداؤه أموالنا عراضنا ورساؤنا مليارنا والعالمين جميعوا أرواحنا ورؤوسنا وصدورنا حسن عليك من الطغاة منيع سلوا مكة ورجالها سلوا الطائف وجبالها،, وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى أنت بل أنت حياة، بل أنت حياة، بل أنت حياة للأمميين. أي اعتذار؟ حتى الاعتذار طلبناه على بل. أذ عن إلى الكفار نستجد الأذلين ونلهث خلف موظيهم حيارا مستكينين. نداء إلى كل مذنب ومسلم ومسلمه. لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغار أيهم لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة صدى التميز تقدم كلنا اليوم خدا فدا لرسول الله نفسي فدا لأنفاسي أبي وأمي يا وأمي. رسول الله الله كلنا اليوم فداه